أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخنه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنه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 ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم